اتيم الحزن قلبي يتحمل دوالي السود جدك وامك وعادي تهناوا بالحزن مفقود اول هيا يا ابي قد جدي كل على فقدك ترهمك تحملني شويه والثاني يوم البياض ذاك الكسر و العمر والله وثاني صام يوم الباب ذاك الكنز ظل عمر انت و دم والله يا ذاك الأجر يا أيام الميت ودم بالمحراب أجر من الجفن دميت وجعت اليوم أخوتي اليوم الحسن يخت الحسن مسموم قضى لكن قضى حاج من سرق الناعي ويصوت نشف بحر الجو اف قلبيك على ابن من وصلت له اف قلبيك على ابن من وصلت له وشبتت طشتت جدامه ومن يا يا ومنس من شايا يا يا بتنده يا حسين يا اخو يتطشت لي اي شي من امي الطشت بك بد دمي لا ترتاع بنت امي وهذا الطشط جدا مشى وبصدم و تشبو زي انا بلطشط صدت شافت شفت ابن امها لن هم قطع و شوه دمها يا يا يا عظم ذاك الضيم هاي الثهر لي ضمها يا, يا, يا, يا, يا, يا. يا اهل الرحم خلوني او انه لا تلوموني انا شفت الحسن بعيوني وشفت الطشد جدام ويقلبت شبدتاب العو تقل لي الحسن يا النار ايك صدق ما تنطف نارك تعوف اختاك يا بعد اختاك متحير بخطارك شا قل الى الوفاد عوف اختك يا بعد اختك متحير بخطارك باتشر من دج الوفات وتشوفت على دارك من يطلع يحييها وعلى المعتاد ينطيها ترد اطلع وحاشيها تقبل حاشي الاجانب تردط لعوحاتي هاي وصيح بصود يا الوفاءات راعد دارم الموجه هاجركم الله وبينما هو كذلك اذ فقل حاله وعرق جبينه وسكن أمينه مد يديه ورجليه غمض عينه وعطبتها وفاضت روحه ايوه امام هو السيد واثنى صاحب زينب يا جهز الحسن عليه السلام ورفعت جنازته جئ به إلى بيت رسول الله فمانعتهم المرأة قالت لا يدفن في بيتي وأمرت أصحابها أن يرموا جنازة الإمام بالسحار فرشقت جنازته بسبعين سهم أيها وإليها واماما يا يا يا يا يا ذكرك هذا الحديث ها اكو يوم الطف صار هشك اليولا صارت هناك سهام تكسرت هناك الظلوع والعظام لكن لا يوم كيومك يا ابا عبد الله بيت الدعاء واسألك الدعاء اولي تهمى في لبط يشوم في لبط فؤاده يا يا خرب من صحوه جواده ومن الرمل يا ناس يا ناس جمع له سعد ايه توسد عليها هنا بالغبر, بالغبر ايه ايه توسد عليها هنا ايه ايه ايه